التسجيل الحادي والستون استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه ما رأيكم يا شباب أن نتذكر بعض أحداث السيرة بعد أن انتهينا من الطعام نعم الرأي ما أجمل الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجها وفي السنة التاسعة للهجرة كان عام الوفود وفي العام التالي حج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه كثير من المؤمنين وهناك خطب خطبة الوداعي فأوضح أن المسلم لا يكون قاتلا ولا مرابيا ولا ظالما للنساء وأعلن فيها قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية عشر من شهر ربيع الأول ودفن في حجرة السيدة عائشة أمام الروضة المطهرة